فحديثنا في هذه الليلة عن اسم كريم من اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وهو اسمه عز وجل الودود اسم الله سبحانه وتعالى الودود هذا الاسم الكريم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود إن ربي رحيم وودود وورد أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى ويلاحظ اقتران اسم الله سبحانه وتعالى الودود في كتابه الكريم باسمي الغفور والرحيم يعني اسم الودود جاء مقرونا مرة بسم الله تعالى الغفور غفور وهو الغفور الودود وجاء مرة مقرونا بسم الله تعالى الرحيم وهو الإيه إن ربي رحيم ودود فهو سبحانه وتعالى غفور للمذنبين ودود لمن يعني يحب الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى مرضاته فهو سبحانه وتعالى يودهم ويحبهم سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى يغفر ويرحم المثنبين وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى متودد إلى عباده التائبين إذا استغفروه وتابوا إليه فهو سبحانه وتعالى يحبهم ويودهم عز وجل والود معناه الحب الود معناه الحب وجاءت هذه الصفه لله سبحانه وتعالى في كتابه في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني يجعل الله تعالى لهم محبه في قلوب الخلق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني يجعل الله تعالى لهم محبة في قلوب المؤمنين وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى يحبهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريد فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يقول إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا ابغض الله عبداً نادى جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه إيه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض ولا ياذب الله تعالى طيب ما معنى اسم الله سبحانه وتعالى الودود يعني الودود من الود والود في لغة العرب بمعنى الحب أو المحبة واسم الله سبحانه وتعالى الودود فسره المفسرون يعني بعدة معاني كلها مما يشتمل عليه هذا الاسم الكريم المعنى الأول: الودود المتودد لأوليائه بالمغفرة. الودود هو المتودد لأوليائه بالمغفرة. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الودود المتودد لأوليائه المتحب لأوليائه بالمغفرة. يعني الذي يجعل أوليائه يحبونه سبحانه وتعالى بمغفرته لهم. وقيل الودود الذي يود عباده المتقين المحسنين الودود هو الذي يود عباده هو الذي يحب عباده سبحانه وتعالى والودود أيضا قالوا الذي يوده عباده المؤمنون يعني الود هنا من الجانبين من جانب الرب سبحانه وتعالى يحب عباده الصالحين ومن جانب العبد في من جانب العبد يحب ربه سبحانه وتعالى ومن معاني اسم الله تعالى الودود أيضا جاعل المودة في قلوب الخلق جاعل المودة في قلوب الخلق فيتحابون فيه فيتحابون فيه ومنها المودة بين الزوجين قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى إيه وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل في قلب الأمهات يعني مودة للأطفال وكذا حتى في قلوب يعني الحيوان وكذا يجعل الله تعالى بينهم ايه من الروابط يعني ما يتراحمون به. فإذا يعني الخلاصة أن معاني اسم الله تعالى الودود يعني ترجع إلى ثلاثة معاني الذي يود عباده المؤمنين المتقين والمعنى الثاني الذي يوده عباده والمعنى الثالث الذي يجعل المودة في قلوب عباده طيب الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحبونه كما قال سبحانه وتعالى فسوف ياتي الله بقوم من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين اعزه على الكافرين مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ولا يخافون لومه لائم فمن جمع هذه الصفات فهو ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه ومن هذه الصفات لا يخافون في الله لومه تلائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس فالمؤمن لا يخاف في الله لومه تلائم يعني يعمل ايه بالحق ولا يضره لوم اللائمين يعني لا يمنعه لوم اللائمين من أن يفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله تعالى عنه طلباً لرضى الله حتى ولولامه الخلق على ذلك فيكون الجزاء العقدة يحبهم الله تعالى ويحب فيهم خلقه سبحانه وتعالى طيب ذكر الله تعالى في كتابه الكريم صفة الذين يحبهم من هم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتابه الكريم منها قوله تعالى ان الله يحب المحسنين طبعا فائدة معرفة هذا ان الانسان اذا عرف الصفات التي يحب الله تعالى اهلها فمعناه انه اذا تحلى بهذه الصفات واتصف بها فانه يحبه الله سبحانه وتعالى ان الله يحب المحسنين إيه ان يحسن في عبادة الله تعالى في ان يتقن العبادة ويؤديها على وجه الاكمل ويحسن الى الخد المحسنين لها معنيان المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه والمحسن الذي يحسن إلى الوالد وبالوالدين إحسانا القربى واليتامى والنساء الإحسان إلى الخلق بكف الأذى عنهم وجلب النفع لهم ممن يحبهم الله تعالى أيضا التوابون والمتطهرون قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذا من الأسباب التي تجلب محبة الله تعالى ان يكون الانسان توابا كثير التوبة والرجوع الى الله وان يكون متطهرا والطهارة تأتي بمعنى الطهارة الحسية والطهارة المعنوية الطهارة الحسية الطهارة من النجاسات والطهارة الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل وتطهير الثوب والبدن وكذا من النجاسات وفي نفس الوقت ايضا الطهارة المعنوية لتطهير القلب من الشرك والنفاق والحسد والكبر وغير ذلك من رزائل الأخلاق والاعمال ممن يحبهم الله تعالى المتقون. قال سبحانه وتعالى: فإن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقي. فالذين اتقوا الله يعني خافوا وعملوا بأمره يحبهم سبحانه. وتعالى كذلك الصابرون. قال تعالى عن الصابرين: والله يحب الصابرين. والله يحب. الصابرين والله يحب الصابرين وقال تعالى ان الله يحب المتوكلين توكل على الله تعالى ايضا وقال تعالى إن الله يحب المقسطين ان الله يحب المقسطين وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص يعني يتعاونون ويكونون يعني منظمين ومجتمعين كذلك قال تعالى فاتبعوني يحببكم الله من الأسباب التي تجلب محبه الله تعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤدي إلى محبه الله تعالى فاتبعوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله سبحانه وتعالى في المقابل ذكر الله سبحانه وتعالى الصفات التي لا يحب أهلها يعني من الله سبحانه وتعالى ودود يحب من اتصف بالصفات السابقة المتقون الصادرون المتوكلون التائبون في المقابل هناك صفات من اتصف بها فإنه يحرم من محبة الله سبحانه وتعالى منها قوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين الذين يعتدون على الناس بغير حق وقال تعالى فإن الله لا يحب الكافرين والله لا يحب كل كفار أثيم إذا الافيم من الإكثار من الـ الـ الإثم والمبالغة فيه قال تعالى والله لا يحب الظالمين الظالمون أيضا ممن لا يحبهم الله تعالى وقال سبحانه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يختالون ويتفاخرون على الناس وتعالون عليه إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما الخوان أهل الخيانة ممن يبغضهم الله تعالى والله لا يحب المفسدين إنه لا يحب المسرفين المفسدون لا يحبهم الله والمسرفون لا يحبهم الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب المستكبرين مستكبرون لا يحبهم الله لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين هنا الفرح بمعنى الاختيال والعجب والتعالي على الناس لأن هناك فرح محمود وفرح مزموم فهذا الفرح المزموم هنا اللي هو الذي فيه يعني عجب واختيال وتعالن على الناس وما الفرح المحمود فالفرح بطاعة الله وبنعمته وفضله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فالفرحة بطاعة الله التي فيها شكر الله تعالى على نعمه وليس فيها تعالن على الناس ولا اختيال عليهم فهذه يعني لا تتعارض مع محبة الله تعالى العبد طيب نأتي إلى يعني حظ العبد من هذا الاسم يعني, وما يعني ما هي الآثار التي تلحق العبد المؤمن إذا عرف هذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى فأولا يعني أن يحب الله سبحانه وتعالى أن يحب الله سبحانه وتعالى لأن الودود الله تعالى هو إيه؟ الذي يحب عباده ويحبه عباده من معاني الودود الذي يحب عباده والذي الذي يحبه عباده المؤمنون فإذا عرف ذلك أحب الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا مما على العبد أن يأخذ به أن يتحلى بالصفات التي يحب الله سبحانه وتعالى أهلها فيتحلى بالصبر والإحسان والتقوى والتوكل على الله تعالى حتى يحبه الله تعالى وإذا أحبه الله حبب فيه خلقه وأيده ونصره وأكرمه وحفظه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا من حظ العبد يعني من هذا الاسم أن يحب من يحبهم الله سبحانه وتعالى، فيحب المؤمنين في الله سبحانه وتعالى، وورد في ذلك يعني نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم ايه؟ عرى الإيمان الحب في الله، أوسقوا عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله تعالى، فيحب المؤمنين الصالحين. وكل مسلم نحبه في الله سبحانه وتعالى بقدر يعني طاعته حتى لو كان فيه معصية وفي مخالفة لامر الله تعالى فقد أي يحب من وجه ويكره من وجه بحسب ما معه من قال المؤمن الخالص الذي يعني لم نر عليه يعني معصية ومخالفة فهذا نحبه حبا خالصا ومن كان يعني قد ظهر منه خلط يعني بين الطاعة والمعصية يحب من وجه لكونه مسلما مؤمنا يعبد الله تعالى يصلي يقول لا إله إلا الله هذه كلها أسباب يعني تدعونا إلى محبته وإن كان في نفس الوقت يعني هذا الشخص له ذنوب ومعاصي يعني ظاهرة بادي أمام الناس فنبغضه من هذا الوجه لكن نحبه من وجه آخر وجاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم إيه ورجلاني تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق علينا سأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد